كالقرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواه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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوء لعلي, لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب بُن ك فخ لعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزا كل نفس لتجزا كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا. وَمَا تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غَنَمِي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى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 Idhab ila firana innahu paha. Kala rabbi srahli sādari wa jassirli amri. Wahlullah kodatamillisani ja fkahu kauli. Waja ali wa zira min ahli. Hawuna, ahti, ushddehi, azri wa ashrikhu fi amri, kain usabhihak kathirah wa nizkurrak kathirah. Inna k kuntabna قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى انقذ فِي في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لواعده والقيت عليك محبه من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 علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني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 خرجنا فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لا آيات لولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم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 Falana tianna kabisi hirmi misli, fagaral beina nawa, beina kamma ureidalla muzinati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 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجَوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا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 قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن مِنْ من خلاف ولا في جذوع النخل وَلَا تَعْلَمُ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبَقًا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا se on tukad, إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير وابقى ان انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم, فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعدَنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا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 قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا اف طال عليكم العهد اف طال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلىكم وإلى موسى فنسي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 قال بصرت بما لم يبصرو به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سوّلت لنفسي. قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَ وَظْرِ إِلَى إِلَهِكَ الذي ضلت عليه عاكفا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الصَّخَّاءِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو وَسِعَ كل شيء علما.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 وَسَأَلَهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حِمْلَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ الْزُّرْقَى يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إلَّا بِثْتُمْ إلَّا عَشْرَةَ نحن أعلم بما يقولون، نَحْنُ أعلم بِمَا يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فَيَذْرُهَا قَاعٌ صَفْصَفٌ لَا تَرَا فِيهَا عِوَجٌ وَلَا أَمْتَأْ يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسًا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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أَوْ يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقم رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلا. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم. مَجَتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تابعه دا ي فلا يضل ولا يشقى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا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 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج منهم زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقَوَى وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ maafi al-صuhufi al-aula ولو anna ahleknaahum bi-عذاbim min qablihi lakaluu lakaluu rabbana loola arsalt alayna rasula نتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزق قل كلم تربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Allah